بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلتا هُوَ الْقُرْآنُ الْعَرَبِيُّ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقرن ومن بيننا ومن بيننا وبينك حجاب فاعملننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما عد فاستقيموا فاستقيموا إليه واستغفروا وويل لمشركي الذين لا يوتون الزكاة وهم بلا آخرتهم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر وير منون ولهنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنذار ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسيمين فوقها وبارك فيها وقدر فيها قوتها وقدر فيها قوتها في الأرض. بعث أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخال فقال لها فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ يَا طَوْعًا وَكَرْهًا قَالَتْ آتَيْنَا طَوْعًا وَإِرَادًا سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء نمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا